بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قَّ رَدَدنَهُ أَسْفَلَ سَافِلين إلَّا الذينَ آمَن وَععملِلُ الصَّالِحَاتِ فَلَهُم أَجرٌ غَيرُ مَمننون فمَا يُ كَذذبُكَ بَع بِالدينين لَْسَ اللَّظُ بِأَحكَمِ